اشتطول المدى واشدن الفدى للعلاق الصعداء انت نور ونار انت رمض البقى انت اوشد الديار فالبدار البدار يا المدى نحن وانا انت من فلتما انت ديننا مجدنا نصره سعدنا رسول المؤمنين كتاب مدين مذهج العالمين يا جاء المدى مش تقول المدى راجزا من حدى للعنى انت أنت نور ولا أنت رمض البخى أنت السفقية فالبدى والبدى نحن أهل الجهة والتقى والسدى جادنا خلق ذات دربنا للمعات من أطول نحن بين الأنام دربنا للأمام كملنا في الوهاد لا جاب المدى اشتقونا المدى واجدا منحدى انت نور الورى انت رمز البقى انت بل بدأ بدا. قد الاله فانهضوا يا دعاء وكلنا النجا بل تمن الحياه جاهدوا وابذلوا فجرنا مسلول. اجملوا يا شباب المدى من انت البقاء انت يا شباب الهدى اكتبوا له المدى، راشدا المريدا للعلا مصيدا انت نور ونار انت رمز الفقار انت هدىا فالبدا والبدا فالبدار البدا